book 2 80 و من وвреме на модалните глаголи 1 ماضي الافعال المساعده 1 ماضي الافعال المساعده 1. Ние трябваше да полеем لقد كان علينا ان نسقي الورود. <التجار> لقد توجب علينا ان نسقي الورود. Ние трябваше да разтребим жилището. لقد كان علينا ان نرتب الشقه. توجب علينا نرتب الشقة نية تريب وشة دا إزميم لقد كان علينا أن نغسل الصحون لقد توجب علينا أن نغسل الصحون تريب وشة لدى بوتي تسميت هل كان عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ هل قد توجب عليكم أن تدفعوا الفاتوره تريب فشيلي هل كان عليكم أن تدفعوا رسم دخول هل قد توجب عليكم أن تدفعوا رسم دخول تريب فشيلي هل كان عليكم أن تدفعوا غرامة؟ هل قد توجب عليكم أن تدفع غرامة؟ كوي تريب وشي دا سيس من الذي كان عليه أن يودع؟ من الذي قد توجب عليه أن يودع؟ كوي تريب وشي دا سيطرغني رانوز في غشتي؟ من الذي كان عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ من الذي قد توجب عليه أن يذهب مبكراً إلى البيت؟ من الذي كان عليه أن يأخذ القطار؟ من الذي قد توجب عليه أن يأخذ القطار؟ لقد أردنا أن لا نبقى طويلاً لقد اردنا ان لا نبقى طويلا ني نييسكه مده بييم لقد أردنا ان لا نشرب شيئا لقد اردنا ان لا نشرب شيئا ني لقد أردنا ان لا نزعجك لقد أردنا أن لا نزعج Тък му исках да се обадя по телефон. Лакхад ареду, а атасила литау, би телефон. Лакхад ареду, атасила литау, би телефон. Аз исках да поръчвам такси. Ареду, а атлобе, се ярета ужа. Ареду, атлобе, се ярета ужа. Аз всъщност исках да си отида в къщи. Арату тахдидан, ан авхаба и лалбейт. Араду тахдидан, ан авхаба и лалбейт. Аз си мислих, че искаш да се обадиш на жена си. Факарту аннака арата, анто хабира заужатак. Факърт ъннак аредет нто Хабир за уже Аз си мислих, че искаш да се обадиш на информация. Факкарто анна караата анта то сила билеялямат. Факърт ъннак аредет Аз че искаш да فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا.